بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين الله لا إله إلا هو الحي القيوم أزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأذل التوراة والإنجيل من قبله ذل الناس وأذل الفرقان.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 فأما الذين في قلوبهم زيغ، فيتبعون ما تشابه منه بيت غاء الفتن وبيت غاء تؤيله، وما يعلم تؤيله إلا الله. والواسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تذر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة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 الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله سيئا وأولئك هم وقود النار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 وفي ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المثومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا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 وَاللَّهُ ذَاهِبٌ بِالْعِبَادَةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا تَغْفِلَنَا دُونَ بَنَا وَقِنَا عَذَابًا النار رَأْبَ الْعَذَابِ الْمَقْتَدِرِ الْمَقْتَدِرِ الْمَقْتَدِرِ الْمَقْتَدِرِ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم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 والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصط من الناس فبشرهم, فبشرهم بعذاب أليم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 ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمثل النار إلا أياما معجودات وغروهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفط ما كسبت وهم لا يظلمون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 لا يَسْتَغِيثُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَسْتَقُومُوا مِنْ تُقَاهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ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 يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها تود أن بينها وبينه أبدا بعيدا فَإِنْ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 قال يا مريم أنا لك هذا قالت وَمِنْ من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدن ك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائمي يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدق بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاكر قال كذلك الله يفعل ما يشاء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 وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَكِ وَطَحَّرَكِ وَأَصْطَفَكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ كُنْتِ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِ وَارْكَعِ مَعَ رَوَاقِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَبَائِ الْغَيْبِ رُوحِهِ إلَيْكِ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 قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمتسني بشر قال كذلك الله يطلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعدد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 ربنا آمننا بما أنزلت واتبعنا الرسول فكتبنا مع الساهدين وما كر ومكر وما كر الله والله خير الماكرين.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 كُمْ وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَكُمْ وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبَتَهُ الْفَنْجَ عَلَنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِ سَقَ نَّ بِيينَ لَمَا آتَيتُكُم مِنْ كِثَابِ وَحِكممَتِ ثُمَّ جَاءكُم ثمَُّ جَأَكُمْ رَسُول مُ صَدّ كلُلِّمَا مَاكُمْ لَُؤِّلَّ بِه ولتنصرنه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 فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وإليه يُرْجَعُونَ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزلنا نزل على إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أُوتِي موسى وعيسى وما أُوتِي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاترين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الوسول حق وجاءهم البينات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 لن تنالوا البرو حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم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 فأصبحتم بنعمته إخوالا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كَذَلِكَ يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون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 ولا تكونوا كالذين تفروكوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه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 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريض ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور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 كَرِي وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلَيْسَ يُكْثَرُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله سيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطالة من دونكم لا يألونكم خباؤه ودوماً عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم قد بدت البغضاء من أفواههم ولا تخفي صدورهم أكبر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 ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون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 بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من ثورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوومين وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ وَمِن نَّصْرِهِ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ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 يُغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا ضاعفا فمضاعف فتتقوا الله لعلكم تفلحون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 الذين ينفقون في الثراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلم أو فسهم ذكروا الله فاستغفرو لذنوبهم ذكروا الله فاستغفرو لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصر على ما فعلوا وهم يعلمون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 أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت تَمَنَّوْنَ قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل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 وكاين من الذين قال تلا معه ربيون كثير فما وهنوا لما اقابهم فما وهنوا لما اقابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما والله يحب الصابرين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 فنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بِمَا أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئتمث والظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه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 ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله دو فضل على المؤمنين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 ومعد الغم أَمَنَةً نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون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 كُلُّهُ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيُذِقَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لا اخوان لهم اذا ضربوا في الارض او كالوا غزا لو كانوا لو كانوا عندنا ما انت قتلوا ليدعى الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أوبدتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن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 أفمن اتَّبَعَ رضوان الله كَمَنْ بَاءَ بِخِطْأٍ من الله وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ المصير هم درجات عند مِنَ والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بات فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم يسلو عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا بمن قبل لفي ضلال مبين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 واتبعوا رضوان الله واتبعوا رضوان الله والله هدو فضل عظيم انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وَخَافُونِ ان كنتم مؤمنين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 إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحفبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميذ الخبيث من الطيب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 فما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع لا تبلون في أموالكم وأفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أدن كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور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 فَادِّي السَّمَاءَ يَسْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَصْرَفُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِلَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ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 ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فَقِنَا عذاب النار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 ربنا مَا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أن لا أضيع عمل عامل منكم أو أنس بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأدوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا، لا كفيرا عنهم سيئاتهم ولا أدخلن. ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرونك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد